وَإِذَا طَلَقُتُمُ النِّسَاءَ فَذَلِكَ نَأْجَلُهُ النَّفَأْمْسِكُهُ النَّبِّ مَعْرُوفٍ وَسَرِحُهُ النَّبِّ ولا تمسكن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله عزاء واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا انَّ اللَّهَ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إِنَّ أَزْوَاجَهُمْ نَإِذَا تَرَاضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعْضُوِي مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُوْمٌ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلكم أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوَالدَاتُ يُرضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ رَادَ أَنْ يُتِمَ الرضَعَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُ وَكِسْوَتُهُ النَّبِلِ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 وَإِنْ رَادَ فِي صَغَباً أَنْ تَرَاضٍ مِنْهُ مَا وَتَشاورَ فَلاَ جَنَاحَ عَلَيْهِ مَا وَإِنْ رَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم فلا عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وفقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون من يقوم ويذرون ازواج نيتربصنا بانفسهم اربع اشهر وعشرا فاذا بلغنا اجلهم فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ